جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين يقول السائل متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج الاعتكاف ونحن هذه الليلة التي نستقبلها نستقبل الليلة الأولى من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان وهي خير الليالي وأفضلها وقيل, هنا وقيل إن هي المرادة بقوله تعالى وليالي العشر أقسم الله عز وجل بها لشرفها وعظيم فضلها ورفيع مكانتها وهي أفضل ليالي السنة على الإطلاق أفضل ليالي السنة على الإطلاق كما أن أفضل أيام السنة على الإطلاق هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وفي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفي العشر الأول من أيام شهر ذي الحجة يوم عرفة سيد الأيام وخيرها وأفضلها فأفضل ليالي السنة ليالي العشر الاواخر من شهر رمضان وأفضل أيام السنة الأيام العشر الأول التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن حب إلى الله من هذه العشر أي العشر الأول من شهر ذي الحجة فخير الأيام, الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وخير الليالي العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان. ونحن هذه الليلة التي نستقبلها الآن ندخل في ليالي العشر ليالي العشر وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليلة فهي ليالي جد واجتهاد وحرصا على التقرب إلى الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى بما شرع وأيضا تحري الدعاء حتى ان عائشة رضي الله عنها قالت له اذا علمت ليلة القدر اي ليلة هي فماذا اقول قال اقولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فقولها اذا علمت ليلة القدر أي, اي ليلة هي ماذا اقول هذا يدل على انه مستقر عند الصحابة ان ليالي العشر هي دعاء ليالي العشر التي تتحرى فيها ليلة القدر ليالي دعا وصح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان وهذه العشر الأواخر التي يتحرى فيها ليلة القدر سرع فيها الاعتكاف وهو عمل مسنون وطاعة عظيمة وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه واعتكف أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم مجمعين. فالاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دل عليها القرآن الكريم قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فالاعتكاف طاعة عظيمة وعبادة جليلة وهو يشرع في كل وقت لكن هذا خير أوقاته وأفضلها بل بعض أهل العلم يقول انه لا يشرع إلا في هذا الوقت لكنه يشرع في الأوقات المختلفة وهذا خير أوقات خير اوقات الاعتكاف وأفضلها العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا هذا هو الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل أن ينوي الإنسان البقاء في المسجد وعدم الخروج منه لطاعة الله أي لأجل طاعة الله والتقرب إليه ولهذا لا بد في الاعتكاف من نية صحيحة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية محلها القلب لا يشرع للمعتكف أن يقف عند باب المسجد كما يصنع بعض الناس ويقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد عشرة أيام أو تسعة أيام هذا بدعه، لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته النية محلها القلب تدخل المسجد وتعقد نية في قلبك أن تعتكف أي أن تلزم البقاء في المسجد طاعة لله للمدة التي تراها إما العشر كاملة أو اياما معينة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو نحو ذلك وتبتغي بهذا الاعتكاف وجه الله اياك أن يدخل عليك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فينصرف في اعتكافك إلى المراءات أو إلى السمعة أو نحو ذلك بل ابتغي به وجه الله والله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل كان الاعتكاف أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجهه قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وقال جل وعلا في الحديث القدسي أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه فتكون نيتك به خالصة لله تبتغي وجهه وتبتغي مرضاته سبحانه وتعالى ليس الاعتكاف للاجتماع بالأخوان والتسلي معهم والانبساط والسواليف والاحاديث وتجاذب اطراف الكلام ليس هذا مقصود الاعتكاف المقصود الاعتكاف أن تتفرغ من شواغل الدنيا وأمورها وحاجاتها ومصالحها تتفرغ من ذلك وتجمع قلبك على ذكر الله وتلاوه كتابه وحسن عبادته وشكره سبحانه وتعالى وذكره هذا مقصود الاعتكاف هذا مقصود الاعتكاف وينبغي على من أراد الاعتكاف أن يؤمن ويرتب أمور بيته وأولاده من حيث حاجاتهم وطعامهم وشرابهم في هذه المدة فلا يحتاجون إلى طلب أحد أو سؤال أحد أو يتعرضون إلى أنواع من الحرج بل يرتب وضع بيته ترتيبا جيدا وامور أهله وأيضا أمور أولاده وحفظ أولاده في هذه العشر قد يعتكف بعض الناس في هذه العشر في المسجد ويترك أولاده يضيعون وبناته فمثل هذا خير الله أن يحفظ أولاده فإذا ترتب وضعه في الاعتكاف وأمر الأولاد وأمر الأهل والبنات واعتنى بهذا الأمر ثم تفرغ في المسجد لأداء هذه الطاعة فهذا فيه خير عظيم ومن تيسر له أن يعتكف العشر كلها فهو خير له وأفضل وأكمل في عبادته وأتم ويكون مجتهدا في هذه العشر أيامها ولياليها مجتهدا في ذكر الله عز وجل وتلاوة كلامه والإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته تبارك وتعالى ويحرص الإنسان أن يبقى في معتكفه مع نفسه يخلو بربه تبارك وتعالى يتلو كلامه ويناجيه ويدعوه ويذكره سبحانه وتعالى ولا يمانع إذا, إذا تذكرت مع زميل لك أو أخ بأن تقرأ عليه القرآن مثلا وتتدارس وإياه القرآن أو تقرأ أنت وإياه كتابا في التفسير ولا يمنع أيضا أن تنتقل إلى حلقة علم في المسجد تحضرها وتستفيد منها ثم تعود إلى مكانك لا يمنع ذلك وإذا أيضا جاءك شخص لسؤالك أو محادثتك عن أمر ما لا مانع أن تحادثه لكن تحرص على أن تقلل من الأحاديث تقلل من الأحاديث وتفرغ للذكر والعبادة لأن بعض من يجلسون في الاعتكاف يمضي عليهم أوقات كثيرة في الأحاديث الجانبية بل بعضهم يتحول عندهم المسجد مكان العبادة إلى مكان تنكيت وضحك وربما من حولهم من المعتكفين ينزعجون منهم يريد المعتكف أن يقرأ قرانا أو يذكر الله أو يدعو فلا يتمكن من ضحك هؤلاء الذين حوله ومزاحهم فلا يكون هذا أدى عبادته، ولا يكون أيضا أتاحها لمن أراد العبادة. فينتبه لهذا المعتكف ويحرص على على ذلك، والاعتكاف عبادة عظيمة. انت مكنت أن تعتكف العشر كاملة، أو تعتكف يوما وليلة، ولعل هذا هو أقل ما يكون في. الاعتكاف على خلاف بين أهل العلم في ذلك تعتكف يوما وليلة ويكون دخولك المعتكف بغروب الشمس من ليلة واحد وعشرين طمعا في إدراك ليلة القدر وأنت معتكفا قد جاء في بعض السنوات أن ليلة القدر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت ليلة واحد وعشرين قد تكون هذه الليلة التي نستقبلها هي ليلة القدر التي خير من ألف شهر ولهذا تحرص من أول ليال العشر وأول ليلة هي هذه الليلة ليلة 21 تحرص على العبادة سواء كنت معتكفا أو لم تكن تحرص على إمضاء العشر بالذكر والشكر وتلاوة القرآن ودعاء الله وتكرار هذه الدعوة العظيمة التي كانت تدعو بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كانت تدعو بها عائشة رضي الله عنها وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وينبغي أن تعلم أيها الأخ الموفق أن هذه الدعوة مناسبه لليلة القدر غاية المناسبة وليلة القدر قال الله عنها فيها يفرق كل أمر حكيم قال عنها فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى من هداية أو ضلال صحة أو مرض موت أو حياة فقر أو غنى كله يكتب في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى فإذا كتب الله لك أ أ أ أ العفو إذا كتب الله لك العفو في ليلة القدر وأنت تناجيه وتلح عليه تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إذا كتب الله لك العفو نجوت وسعدت في كل ما تستقبل من, من أيامك لأن ما يكون في ليلة القدر يكتب لك وفيها و و يكتب ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى ولهذا ينبغي أن نكثر من الدعاء بهذه الدعوه في ليالي العشر كلها كلما وجدت فرصة تردد هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني عفو العفو اسم من اسماء الله والذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات وتجاوز عن الخطايا فهو عفو ويحب العفو تبارك وتعالى فمن اسماءه العفو وهو يحب جل وعلا العفو وأنت تتوسل إليه باسمه العفو وبحبه للعفو أن يعفو عنك أن يعفو عنك بأن يتجاوز عن سيئاتك وتقصيرك وذنوبك وأخطائك تسأله تبارك وتعالى وتلح عليه بذلك والمعتكف ليس له أن يخرج من المعتكف ليس له أن يخرج من المعتكف كما قالت عائشة رضي الله عنها السنة في المعتكف أن يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يباشر أهله أي لا يجامع ليس له أن يخرج لاتباع الجنائز ولا لعيادة المرضى ولا أيضا أن يخرج لبيته لمباشرة أهله ليس له ذلك وليس له أن يخرج إلا لحاجة مثلا يخرج لقضاء حاجته يذهب إلى دورة المياه القريبة من المسجد أو يخرج لإحضار طعام لم يجد أحدا يحضره له أو لم يتيسر أحدا يحضره له فلا بأس إلى بأن يذهب إلى المكان القريب ليشتري طعاما فمثل هذه الأمور يخرج المعتكف أو إذا حدث ضرورة مثل مرض أحد أبنائه ولم يجد أحدا إلا هو يذهب به فيذهب فالضرورة لها وضعها, لها وضعها والاشتراط المعتكف قال به بعض اهل العلم مثل أن يقول نويته مثل أن ينوي الاعتكاف ويشترط في نفسه أن يخرج للجنازة أو لعيادة المرضى لكن الأصل والسنة هو عدم ذلك عدم ذلك لكن بعض اهل العلم قال بهذا بشكل ضيق مثل ما لو قدر أن انسانا عنده مريض يخشى عليه موتا أو نحو ذلك فيشترط لهذه الحالة فمثل ذلك لعله سائق الشاهد ان الاعتكاف عباده عظيمه وطاعة مباركه ومن أكرمه الله عز وجل ويسر له الاعتكاف عليه أن يحفظ وقته ويحفظ أيامه بالخير والذكر والشكر وحسن العبادة وتلاوة كلام الله تبارك وتعالى وإن لنسال الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر وأن يوفقنا لحسن القيام في هذه الليالي العشر المباركة وان يعيننا على حسن الصيام وحسن القيام وحسن التلاوه وحسن الذكر وحسن العباده وان يهدينا اليه صراطا مستقيما وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر وان يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونساله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يعيدنا من الفواحش كلها ما ظهر منها ومن بطن وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين رزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك